أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن ضئر ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويرطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نقصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ربز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَاضْرِبُوا فَأَنقَلَ الْأَعْنَاقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يشاقق الله إِلَّا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ عَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يا أيها الذين آمنوا إذ ألقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأذفار ومن يولهم إما إذا دبروا إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما أوجهن نم وكثر المصير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 وَإِن تَعُودُوا عُدْوا لَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ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 واعلمه أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضافون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 اللهم خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ولقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عينك فامطر علينا حجارة فأمطار علينا حجارة من السماء وإتني بعذاب أليم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 فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يفقون مرا ليصدوا عن سبيل الله فسيفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقوه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل اللذين كفرو إِنَّهُ يغفر لَهُمْ مَا قَد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ صُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُونَ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى ولأتا المساكين وابن السبيل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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَفَّ عَلَىٰ أَعْقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي يَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالرَّهَاوُلَاءِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على الله فَإِنَّ الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأتبارهم وذوقوا ذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذهوبهم إن الله قوي شديد عقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيرهما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخنها في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله وفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوروا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضه